أنا خليفة على الدناء أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا خليفة على الدناء أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا توافق التراب والسحاب والسنا أنا تتابع علمنا أنا البناء أنا الإنسان أنا خليفة أرضي أنا بأمر خالق السماء روح من الله سرت فيض من الحب سما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 Tell تعتز نفسي أنها بها الليلاء واقسم وأنه ورادها مثل السحاب إنهما. تعتز نفسي أنها بها الليلاء واقسم وأنه ورادها مثل السحاب إنهما. كما خلقت ملهما. تستنيرُ من الروحِ الهَما وحيُ السماءِ لي هُدى صدقُ الضمير لحما